واستنى بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد غزوه حنين والطائف في شهر شوال سنه 8 هجريه لما فتح الله تعالى مكه على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وخضعت له قريش خافت هواز وسقيف وقالوا قد فرغ محمد لقتالنا فلنغزه قبل ان يغزونا واجمعوا امرهم على هذا وولوا عليهم مالك ابن عوف وكان راي مالك ان يخرجوا ان يخرج وراءهم النساء والزراري والاموال حتى لا يفروا وعارضه على ذلك دريد بن الصمه وكان شيخا ذا راي كان بلغ 120 وعشرين سنه سن يعني وكان ذا راي وقال وهل يرد المنهزم شيء انها ان كانت لك المعركه يعني لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه وان كانت عليك فضحت في اهلك ومالك ولكن مالك لم يستمع لمشورته أهم الأحداث تحرك المسلمون باتجاه حني وكان عدد الجيش إثني عشر ألفا تفكرين عشرة ألاف فتح مكة وانضم إليهم ألفان أما عدد هوازن وسقيف فكان ضعف عدد المسلمين أو أكثر وقال بعض الطلقاء لن نغلب اليوم من قلة اتخذ مالك ابن عوف تعبئة عالية مرت بمراحل واحد رفع الروح المعنوية لدى جنوده قال فيهم إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المره وانما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم يعني عاوز يقول لهم محمد أو اول مره هيقابل الرجاله يعني قبل كده كان بيعابد ناس ما لهمش ما لهمش قوه يعني ثانيا حشر زرار المقاتلين واموالهم خلف الجيش ثالثا تجريد السيوف وكسر اجفانها وهذا التصرف يؤذن باصرار المقاتل على الثبات حتى النصر او الموت رابعا وضع الكمائن لمباغته جيش المسلمين والانقضاض عليهم الكمائن ديت أحداث خلل في صفوف المسلمين وأصيب فيها مثل خالد وابو بكر وعمر وكثير من الصحابة أصيبوا بسهام لكنها لم تكن قاتلة أصابتهم بجراح وضع الكمائن لمباغة جيش المسلمين والانقضاض عليهم. وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على قوات المسلمين لولا لطف الله تعالى وعنايته لولا أن الله عز وجل مع المؤمنين لكانت المعركة دي قاضية عليهم بموازين قوى الأرض وبالتخطيط الذي خطته الأعداء لولا لطف الله تعالى وعنايته بالمسلمين خامساً الأخذ بالزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين لأن النصر في الغالب يكون للمهاجم وأما المدافع فغالبا ما يكون في مركز الضعف ولهذا آتت هذه الخطة سمارها بعض الوقت ثم انقلبت موازين القوة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتصروا على اعدائهم سادسا شن الحرب النفسيه ضد المسلمين بان عمد لو ملك بن عوف الى عشرات الالاف من الجمال التي صاحبها معه في الميدان فجعلها وراء جيشه ثم أركب عليها النساء فكان لذلك المشهد منظر مهيب ظنوا أن كل ده جيش واللي ركبين على الجمال نساء بس للرأي من بعيد يحسبهم رجال فكان لذلك المشهد منظر رهيب يحسب من, وراه من يراه أن وراء هذا الجيش مئة ألف مقاتل وهو ليس كذلك خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم لصد هذه الحشود أولا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حضرد عينا على هوازن إلا أنه لم يعلم بأماكن الكمائن. الكمين دايما بيبقى مستخفي من وراء الجبال والتلال إلا أنه لم يعلم بأماكن الكمائن التي نصبها الأعداء ثانيا استعار النبي صلى الله عليه وسلم من نوفل بن الحارس ابن عمه سلسة ألف رمح واستعار من صفوان ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا ثالثا ثباته صلى الله عليه وسلم وأسره في كسب المعركه سبقت هوازن المسلمين في وادي حنين واختاروا مواقعهم وبسوا كتائبهم في شعابه وفي منعطفاته واشجاره وكانت خطتهم تتمثل في مباغته المسلمين بالسهام اثناء تقدمهم في وادي حنين المنحدر لقد باغت المشركون المسلمين وامطروهم من جميع, جميع الجهاد فاضطربت صفوفهم وماج بعضهم في بعض ونتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش ولاذ بالفرار كل يطلب النجاة لنفسه وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر قليل في الميدان يتصدون لهجمات المشركين وكان منهم العباس وابو سفيان بن الحارس والعباس ينادي يا اصحاب السمره الشجره بتاع بيعه الرضوان يا معشر الانصار فقالوا يا لبيك يا لبيك فقال عليه الصلاة والسلام هذا, هذا أوان حمي الوطيص لقد أيض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين بأمور منها نزول الملائكة من السماء ثانيا سلاح الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ثالثا تاثير قبضتي الحصى والتراب في اعين الاعداء الرسول لما ياخذ حفنه من تراب وحصى ويقول بسم الله ويلقي يم جيش الاعداء كل ذره تراب تصل الى عين الاعداء وهذه خارقه للعاده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى مطاردت فلول الفارين الى اوطاس والطائف انقلب ميزان المعركة لصالح المسلمين وهوازن وسقيف بدات فيه الفرار مطاردت فلول الفارين الى اوطاس والطائف وقتل دريد بن الصمه لماذا قتل دريد البالغ 120 وعشرين سنه لانه كان له راي في الحرب كان له راي يعتبر مشارك ولو بالراي كم طيب انت زودت يعني خير محاصرة الفارين إلى الطائف واستخدام أساليب متنوعة وأسلحة جديدة لما فروا من حنين اعتصموا في الطائف بالحصون بتاعتهم من الأساليب الجديدة في الحرب بالنسبة للطائف استخدام المنجنيق وهو من أسلحة الحصار الثقيله ذات التأثير الفعال فبحجارته تهدم الحصون والأبراج أول مرة يستخدم هذا السلاح الدبابات الخشبية وهي على شكل بيت صغير وهي تعمل من الخشب وتتخذ للوقاية من سهام الأعداء حينما يراد نقد الجدار جدار الحصن بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزا لهم من رمي السهام حرزا لهم من رمي السهام الحسك الشائك الحسك الشائك ده من وسائل الدفاع الثابته في الارض ويعمل من خشبتين تسمران على هيئه الصليب حتى تتالف منها اربعه شعب مدببه واذا رمي في الارض بقيت شعبه منه بارزه تتعثر فيها اقدام الخيل والمشاه حاجة كده يعني اشبه الفخاخ الارضيه اللي هي تمسك ايه باقدام المقاتلين او اقدام الإيه؟ الخيول نعم اشبه بما يعرف اليوم بالالغام بس الالغام بتتفجر دي بتمسك فتتعطل حركه السير السريعه المطلوبه في الميدان استخدام الحرب النفسية، اشتدت مقاومة أهل الطائف، وقتلوا مجموعة من المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بساتين العنب والنخل في ضواحي الطائف، فناشدته سقيف بالله وبالرحم أن يترك هذا العمل. وجه النبي صلى الله عليه وسلم نداء للعبيد في الطائف من نزل من الحصن فهو حر كل واحد من العبيد عاوز يبقى حر وينقلب على الطائف فخرج 23 عبد تحررهم بنزولهم وانضمامهم للمسلمين فأسلموا فأعتقهم جميعا الحكمة من رفع الحصار كانت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الحصار واضحة فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة لها بل صارت ضمن سيادة الدولة الإسلامية ولم تعد تستمد قوتها إلا من امتنع حصونها فحاصرها فلما طل الحصار رأى أن الرفع الحصار ووجود الحصار سواء وهذا أمام القائد المحنك عليه الصلاة والسلام وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمليه الحصار فقال له نوفل ابن معاويه الدايلي ثعلب في جحر اهل الطائف دولت ما لهمش سيطره الا على الطائف بس اللي هو الحصن ده ما لهمش سيطره بره على حاجه خالص فنوفل بيقول للرسول عليه الصلاه والسلام ان اللي داخل الحصن ده عباره عن اضدره يعني ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك وإن تركته لم يضرك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب لو عمر رضي الله عنه فأزن في الناس بالرحيل وقيل يا رسول الله ادع الله على سقيف فقال اللهم اهد سقيفا وات بهم بلود عليهم دعا لهم عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهذا من فقه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النفوس وهم راجعين من حنين حصلت حادثه إيه اجعل لنا ذات انواط عملوا استراحه وعلقوا السيوف على ووجدوا من المشركين يقدسون ايه يقدسون شجره اسمها ذات انواط يتبركون به مسلمه الفتح حديث عهد بالاسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما ان لهم ذات انواط فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهًا كما لهم الهه والنبي عالج الموقف وصلح الخطا بدون ان يعتبرهم إيه كفار بهذا العمل اللي بيقع في خطا بيصلحه دون ان يكفر إيه صاحبه ما دام هذا في طور التعليم من فوائد هذه المعركه ان الاعجاب بالكسره يحجب نصر الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ده كان درس عملي ان الإعجاب بالكسر بيجيب هزيم وبيمنع من تأييد ربنا سبحانه وتعالى لولا لطف الله عز وجل الغنائم وسيلة لتأليف القلوب. غزوه حنين ديت جابت غنائم اللي هم كان حشدينها وراهم كان حشدين وراهم النساء والابل والغنم بالالاف كل الالاف ديت أصبحت غنيمة للمسلمين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد مئة من الابل مئة يتألفه. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى زعماء قريش وغطفان وتميم كل واحد منهم مئة من الإبل من اللي خدوا مئة من الإبل أبو سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وصفوان وعيين بن حصن والأقرع بن حابس قال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل لا يسلم يدخل في الإسلام يعني ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها شوف الجملة بتقول ايه إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه وتأثر بعض الأنصار من هذا العطاء بحكم الطبيعة البشرية فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم مقالة أبكتهم يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات التأليف هي أعظم ده بيرجح اللي الأعمال والمصالح يعني ابن القيم بقول إيه زاد المعد إنه وإن كان في الحرمان مفسدة فإن المفسدة المتوقعة من فوات التأليف لهؤلاء الناس أعظم ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ويقول الشيخ محمد الغزالي إن في الدنيا اقواما كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام قالها للأنصار كاد أبكتهم بالفعل ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن قالوا أما ترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير وتذهبون أنتم برسول الله إلى بيوتكم فوالله ما تذهبون به خير مما يذهبونهم به الناس شعار الناس دصار والأنصار شعار الدصار السياب الخارجية ديد دي والشعار السياب الداخليه يعني قربكم مني كقرب الفانيلا دي الداخلية مني الناس دصار والأنصار شعار اللي هي السياب الداخلية اللهم رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى بكوا جميعا من هذه المقولة منه صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ محمد غزال إن في الدنيا أقواما كسيرين يقاضون الحق من بطونهم لا من عقولهم تعامله صلى الله عليه وسلم مع هوازن لما اسلمت جاء وفد هوازن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطقه اسمها الجعرانه وقد اسلموا فقالوا يا رسول الله انا اهل وعشيره وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فمن علينا من الله عليك فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد قال لهم نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم تختاروا إيه؟ تختار الاموال ولا النساء والبنين فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين احسابنا واموالنا بل ابناؤنا ونساءنا احب الينا فقال عليه الصلاه والسلام اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم انا تنزلت عن حق لكم وكمان عبد المطلب ابناء عبد المطلب تنزل عن حقهم لكم فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنازلوا ايضا وقالت الأنصار كذلك وقال الأقرع بن حابس وبن تميم لا يعني مش لتنازل وقال عيين وبن فزار لا أعودوا من المؤلفة قلوبهم الرسول كان بيعطيهم عشان يعني عشان يحبوا ما ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزن بالتنازل يعني بأن يعوضه من أول فيء يأتي بأن إيه؟ يعوضه من أول فئ يأتي ما الفرق بين الفيء والغنيمه الفيء إيه الفيء ما ياخذه من الكفار بدون قتال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول الفيء ذكر فين في سوره الحشر والغنيمه ذكرت في سوره التوبه وعلموا انما غنمتم الغنيمه ما اخذت بحرب والفيء من مال الكافر المحارب ولم يأتي بحرب كمثل اموال بني النضير ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزن بأن يعوضه من أول في وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام هواز وسالهم عن زعيمهم مالك بن عوف فأخبروه أنه في الطائف مع سقيف فوعدهم فوعدهم برد أهله وأمواله عليه وإكرامه بمئة من الإبل كمان زياده فوعدهم برد أهله وأمواله عليه وإكرامه بمئة من الإبل إن قدم عليه مسلما فجاء مالك مسلما فأكرمه وامره على قومه وبعض القبائل كمان المجاوره ولقد تاثر مالك يا سلام من معامله الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ده كان إيه؟ كان طبيب نفوس الرسول عليه كان طبيب نفوس لقد تاثر مالك كان بالأمس عدو من لذ الأعداء وجادت قريحته بمتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد كانت سياسته صلى الله عليه وسلم مع خصومه مرنه إلى أبعد الحدود وبهذه السياسة الحكيمة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسب هوازن وحلفائها إلى صف الإسلام شجاعت أم سليم يوم حنين عن أنس رضي الله عنه قال إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم لقد كانت غزوة حنين والطائف آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لمشرك العرب طب آخر غزواته على وجه الأرض كانت تابوك وكانت تابوك ديت ما كانتش معه مشرك آه. نعم غزو التابوك في شهر رجب سنة تسعة هجرية وكانت تسمى غزوة العسرة وكانت بعد حصار الطائف من نحو ستة أشهر وسميت بهذا الاسم العسرة لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك قد كان الجو شديد الحرارة والمسافة بعيدة حوالي 778 ميلا وكان السفر شاقا لقلة المؤونه وقلة الدواب التي تحمل المجاهدين وقلة الماء وقلة النفقة ما هي أسباب غزو تبوك؟ وصلت الانباء للنبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا وأجلبت معها مستنصرة العرب وجاءت في مقدمتهم إلى منطقة البلقاء اللي هي عمان، عمان الأردن. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزوهم قبل ان يغزوه كان عندهم مبدا خير وسيله للدفاع الهجوم ويرى ابن كثير رحمه الله ان سبب الغزوه هو استجابه طبيعيه لفريضه الجهاد لانهم اقرب الناس اليه لأنهم اقرب الناس إليه واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا أن ما لهم في خدمة هذا الدين يدفعونه عن طواعية ورغبة وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة وتعرضوا للسخرية واللمز من المنافقين الذين يلمزون المطوعين في الصدقات لقد كانت غزو التبوك منذ بداية الاعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين جاء النفير العام اعلن النفير العام للخروج لغزوه التبوك حتى بلغ عدد من خرج ثلاثين الفا اكبر عدد جيش من المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجيش كان بدا في بدر ثلاثمائه واربع عشر وفي احد كانوا الف كان ألف ورجع تلتمية بعد أحد كان إيه قول الخندق كان حوالي ألف ونوص مش كده طيب الحديبية خرج الرسول بكام بألف وكام أربعة عشر مية ألف وربعمية للحديبية وفتح مكة كانوا بكام عشت ألف حنين كانوا كام 12000 واتابوك وتبوك كان في كان في خط تصاعدي بالنسبه لعدد القوات منذ العهد المدني وصلوا لثلاثين 30000 وعلى غير عادته صلى الله عليه وسلم اعلن اعلن عن وجهته كان كل معركه يوري يعني هو ها المعركة جهة الشمال يأخذ هو طريق الجنوب محدش عارف هو راح فيه عشان, عش عشان يباغت إلا في الغزوه دي وجهه واحد راحين فين راحين جهة الروم وعلى غير عادته أعلن عن وجهته وجلى لهم الأمر لأسباب منها لماذا حدد الوجهه ليه لبعد المسافة والمنطقة صحراويه ممتدة قليلة الماء والنبات ثانيا لكسرة عدد الروم عشان يعرفهم وراحين هيواجهوا مين وعددهم قد ايه كسرة عدد الروم ومواجهتهم تتطلب اعدادا خاصة فأسلحة الروم كثيرة ودراياتهم بالحرب كبيرة ثالثا شدة الزمان رابعا أنه لم يعد مجال للكتمان أنه لم يعد مجال للكتمان حيث لم يبقى في الجزيرة قوة معادية حيث لم يبقى في الجزيرة العربية كلها قوة معادية هيوري المين وعن مين ما كلهم بقى قواته اصلا وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه من جهز جيش العصرة فله الجنة وفي وقال فيما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم واستخلف عليا على أهله في المدينة سيدنا علي ما طلعش الغزوة دي معاه واستخلف عليا على أهله في المدينة طب أهله ده حد هيجي يمت أهله ما فيه منفقين ما ما طلعوش المعرك وبعدين دي عدى لصفر شهر لحماية أهله صلى الله عليه وسلم واستخلف عليا على أهله فارجف به المنافقون فخرج حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بمنطقه اسمها الجرف فاشتكى للرسول ما يقوله المنافقون فقال عليه الصلاه والسلام افلا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى لان سيدنا موسى لما راح يتلقى الالواح استخلف على بني إسرائيل مين هارون فالرأسه بيشبه الموقف ده بالموقف إلا أنه ليس بنبي سيدنا علي يعني افلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد فرجع إلى المدينة الجماعة الشيع بيمسوكوا في الحتة دي بيقولوا شوف بقى استخلفوا ليه ما كانش الخليفه بعده بعد وفاته بدل ابو بكر تقول لهم يا جماعه اللي كان خ... اللي كان بعد سيدنا موسى في فتح بيت المقدس ما كانش هارون كان مين كان يوشع بن نون واستخلف على المدينه محمد بن مسلمه هتلاقي بقى واستخلف على مكه ولا هكذا المستخلف على المدينه كان مين كان عقل أه؟ وعلى اهل بيته ماشي يبقى ده امير المدينه وده ودقى... على اهل بيته تطور القدره العسكريه يقول ابن أسحاق ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا فجعل يتخلف عنه الرجل فيقول فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه فإن يك فإن فيه خير فسيلحقه الله بنا وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه وتمهل أبو زر على بعيره فلما ابطا به أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر رجل من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا زر وهذا لفظه الأمر ومعناه الدعاء كن أبا زر اللفظ لفظ الأمر والمعنى الدعاء يعني يا رب كن أبا زر فتأمله القوم فقالوا هو والله أبو زر يا رسول الله ورجع أبو خيسمة إلى أهله في يوم حار فوجد امراتين له في عريشين في عريشين لهما في حائط فبستان يعني وقد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له الماء وهيأت له الطعام فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امراتيه وما صنعت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر وأبو خيسمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرء حسناء في ماله مقيم والله ما هذا بالنصف والله ما هذا بالنصف وقد ناضحه الجمل بتاعه فارتح له فلما دنا قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال عليه الصلاه والسلام كن ابا خيسمه فكان هو دروس وعبر المسلم صاحب ضمير حي فهذه الصورة تبين لنا مثلا من سلوك المتقين الذين تمر بهم وعليهم لحظات ضعف يعودون بعدها اقوى ايمانا مما كانوا عليه اذا تذاكروا وراجعوا أنفسهم ثانيا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومعادنهم يدل على ذلك قوله كن أبا خيسمة ثالثا عتاب القائد للجندي له أسره عتاب القائد للجندي له أسره يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيسما ومعناها لقد دنوت من الهلكه وفيه تعليم القاضي عدم السكوت على أخطاء الجنود لأن ذلك يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم الوصول إلى تبوك عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم يجد اثرا للحشود الرومانية ولا للقبائل العربية وبرغم أن الجيش مكس عشرين ليلة في تبوك، قاعدين انتظار عشرين ليلة لعل حد يجي من من من الروم أو من قبائل غسان أو قبأ أو الحيرة اللي هم كانوا نصارى تبعين للروم عشرين ليلة ينتظرون وبرغم أن الجيش مكس عشرين ليلة في تبوك. لم تفكر القياده الرومانيه مطلقا في الدخول مع المسلمين في قتال حتى القبائل العربيه المتنصره اثرت السكون اما حكام المدن في اطراف الشام فقد اثروا الصلح ودفع الجزيه ومنهم ملك ايله واكيدر درق واكيدر دومه الجندل وغيرها من القرى ويعد هذا قص للاجنحه اجنحه الروم في المنطقه ويعد هذا قص لهذه الأجنحة وبتر لحبال تبعيتهم للروم ملوك هذه القرى اللي دافعوا الجزء للمسلمين خلصوا نفسهم من التبعيه من للروم واصبحوا تابعين للقوه الجديده في المنطقه اللي هي قوه المسلمين واصبحت نقاط ارتكاز سهلت مهمه الفتح الاسلامي في عهد الخلفاء الراشدين انت عارفين المعركه اللي بتمش فيها قتال ويخرجوا ويرجع فيها كانها تدريب عملي بس في حرب حقيقيه كان المراد بيها حرب ايه حقيقيه كانها تدريب عملي بالذخره الحيه كما يقولون خدت لك لكن التدريبات تحدث ما بين الجيش وبعضه في التدريبات دي أشبه بالمراورات ورفع الكفاءة والصبر وقوة الاحتمال من الجيش الذي فعل هذا هو, هو الجيش اللي بعد كده عمل ايه فتح فتح البلدان دي خطره تحط شكل الوضع طبيعي انت فاكرين كنا, كنا بنقول من حكمة السرايا ايه تدريبات تدريبات للجنود ودوره أركان للقادة تدريبات للجنود ودوره اركان للقاده الذين فتحوا الممالك بعد ذلك ما هو صاحب القادسيه وصاحب اليرموك وصاحب وصاحب وصاحب كان في الاول ايه قاده سرايا كان السرايه ديت ما عن 200 300 وبعد كده كان ياخد يقو جيوشا بالايه بالالاف بعض المعجزات التي حدثت في غزو التبوك نحن نتوقف عند هذا الايه؟ العنوان بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة غزو التبوك